وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم هناس يتطهرون فأنجيناه وأهله 114. وامرأته كانت من الغابرين 115. وأمطرنا عليهم مطرا 116. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين 117. وإلى مدين أخاهم شعيبا 118. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخثوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم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 قائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وقائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين